Aaa <Sessizlik> Şükran ya فوق راسي يا أمو النسجني ليك تسلامي شكرا يا مصر من قلبي ربنا يكرمك تتقدمي رب العباد يا أمو البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبيب طيبي وهعيش ومتفكرك يا ربي العباد يا أمو البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبايبي طيبي وهعيش ومتفكرك فاكرك شكرا يا مصر مغراسي يا أمم تسلمي شكرا يا مصر من قلبي ربنا يكرمك تتعديمي شكرا يا مصر قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح